صار الوطن غربه وصار السفر دار الوين مدري لكن الأي من عاش وقته ما يحسب للأشوار يضيع ما يعرف توالي مصيره لنفس حد ولو تعدته تنهار معاه تفرق بين خير وخيرة بعض العرب في جوف هعلوم وسرار والله هو يعال من بسريرة كم واحد يشرب قراطي على مرار ولكن صابه كبر حبه الشعيرة كم واحد لو صابه دنات ما صار خل الصغيرة في عيونه كبيرة إذا معك دينار قدرك بدينار مع احترامي للجهة السفيرة كب الدلال وصك بابك عن الجار وغير مسماتك وخل العشيرة تلقى مع العالم معزه وتعبار أبطيب تال الوقت أصبح معيرة مع أدبه بالوقت حشمة ومقدار لو أنك أنت شيخ فخذك وميرة المال يقصل مما لا وجه العار والفقر ذل أهل السيوف الشطيرة يحقر اللي ما على أساسه غبار ويعز من شان النفوس الفقيرة الفقر قصر من طويلين الأعمار والمال طول فالعمار القصيرة هذا الصحيح ولو تجيبون الأعذار عذر انسحاب القوم عقب الكسيرة الميت له دعوة وللكسر جبار والهرج ما سرى الجروح الخطيره اللي مشى في عزة النفس ما بار واللي يذل النفس بايع ضميره قدامنا جنه وقدامنا نار واللي بغيناه الهداء والستيره